Igdy الصراط المستقيم، صراط الذين ladina المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 Dali